الله انه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسر فذكر ان نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الاشقى الذي يصل النار الكبرى ثم لا ينفث فيها ولا يحيا قد أفلح من تذكى وذكر اثن ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى